موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما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 يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن مِنْ من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما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 سُنَّة اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قبل وَلَن تَجِدَهِ سُنَّة اللَّهِ تَبْدِيلًا يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُل إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَة تَكُونُ قَرِيبَةً إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سعيرا.